فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين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 فإناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفتهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على